حصرياً على ممكن دي جي كيمو لو نفسوكو أكثر نفسوكو ولو جايين في ناكش هكمسكو كلكم انتوا واعتوا مع واحد صفاح هفي جود أخلاوي اللي عبادش بيقولك ابعتها له من دبي في جود أخلاوي كلها تجمعلي يا بشر عشان اللي استعبط قطر باب الشر أنا أكثر وهحول تبتي الإنسان خطر همشي بطيره و صدده اللي اتدم خسمه حراز قبل ما تلطق مامش كلها عمده وانا خطر حمله عجمين انا اسد مش بشوف كتير منجيلي جوله عالسرين انا اكسر نفسك ايها خسمه مهم شوفك انا مخ باصل محش شوف اللي طلبني و جي دوست على ما اتشرفش بحضرتك ما خبطتش مره بكد راجل مظبوط يعني تن دايرتك على وشك خد تنباكو ده انتوا عيلتكم بيتسفوا مش وانكم ديلارات ورني الدلخابوبهوا وبيرشدوا والرجاله خابوا بقوا يرشدوا سيبوا لا سلسله حك وامشي العمدة شمال اباتشي من مصر لحد الامارات السيت ولعبت دال اباتشي جوالنج في اي ماتش فلراملس كورسزو الارش مطروسه في الانزه شاب المتصایمش يابا زيزو الارش, الارش اتصرف صحه عالسليم كسح الواقع مع الحريم بيحبوني عشان واسيه تو خطف سبح سفح مع القصور انا بلعب جوله كل يوم داين الخوف بفصده وتلف منازره لو بفرح سعبت حسد من اولى اجميرات الاسد ها رادارات عالبك بحسب ان اذا وبترصد خلته جواي اتكسر ها بقى جحد انا واتصعد هارجعت ان انا زي الاول ها قوات وقت شوفو كيلر زابط على مبدأ وجدع ما مفهوش واحد جدع ده انا ما عملت ده مع الناس خاينين كلها خبت من الايس انا علشان يبقو بري ده اللي كان يا ناس كويس بقى منتنين زباط بيتجر حسنا بالقرشت بي حاربونا مسك التلفون بي من البلكونة انتم من مش بفتكر له كله عمل في أدقل أنا كنت كويس غالبا والإرشاد كلا مبسعر للنسوان بس كبسه لما أنا بتعب في يوم لسو عشان الله يفط في إشحنه وبيرمو ورود كيفاكو خيبانتو مكشحون على طارة وطارة شغالين على عالشاشة كمان مزارين ما شرفش صاحبكو الإجس بقيت في الماكس أصلا باراج البخص لما يقول لها عنا فن راي عطي الدرس كنت معايا امه اتضافت بعد جعبانه مشيلي معي معاي المتسول فاكرانه ايجي اتوبه ماترنش تاني اخلعي انسنك تاني ترجعي علشان تعرفي تسمعيه لكلام بعد ما ست كده جانيتم وله اتعفت اتاريك حباني لك نسيت مش عال شمال وسما ملقبتش يعتمد بس تتو في البلد فقلق و دبي ده الاسد القببتش وباس سيزولارج كاتم عالنفس انزه شاب بعيش فريس لو خسم فريسة بيفترر سيزولارج يا الدول سيدة زينب بلد وشول شون معلم علم وسماء وسما ابو سيفسة بتحضور ده الواجه الحسن السيناوي ناس قصير تكبروا ربنا مالوش كبير, كبير السيناوية البندتين ومسيط بلده سيطرة ورجولة في البلد الحشم محمود امين اسد ميهبش اسحب من عدده خلصانه ما اولاد عبد التواب خطر اصغر واحد فيهم بطل في المعركة طلقت مطر ابطال بلده احمد فاستو بلو ده عايش مع كله ده بالحب احمد فاستو بلو ده شاب وعاي السندال بولا ادكرون دي يا بلدنا بولا ايضا في اخوات احسن مجيش على سكتنا احنا لا ساتير اسلم كابونجة ده بابات وتجود دخل حمو بقلص في كلمات قلمو دحوارك وولد لمباد ده الإدارة يمسك خلص هابالقشار حنا فرق باس وبجدار سيطرنا خلاص